بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و ش ه د و ن لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له و ش ه د و ن محمدا ً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي ه ي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم شر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نستفتح ل ح م د ل ل ه تبارك وتعالى وتوفيقه م ن ه وكرمه ب س ل س ل ة ع ل م ي ة م ن ه ج ي ة ج د ي د ة تشبه ا ل س ل س ل ة التي مضت معنا وهي س ل س ل ة البدع و ا ل ا ب ت د ا ء فهذه ا ل س ل س ل ة تشبه تلك ا ل س ل س ل ة فهي س ل س ل ة ع ل م ي ة م ن ه ج ي ة أ س م ي ت هذه ا ل س ل س ل ة القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات وهذه ا ل س ل س ل ة ضمنتها محاور ومباحث كل محور تحته ج م ل ة من المباحث أ و ل هذه المحاور و ق ف ة مع عنوان الموضوع هذا أ و ل المحاور التي سنقف معها أن العنوان عنوان هذه ا ل ق و ا ع د والعظات عند حدود الفتن والشبهات فالمحور ا ل أ و ل وقف مع هذا العنوان وهذا المحور تحته مباحث أ و ل هذه المباحث ح ق ي ق ة الفتنه ة حقيقة ا ل ف ت ثاني هذه المباحث م ش ا ب ه ة الفتنه ل ل ل ب المبحث ء من حيث ا ا س ت ع ا ا ل ل م الثالث ح ق ي ق ة الشبهات المبحث الرابع اخباره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بظهور الفتن المبحث الخامس الواجب عند ظهور الفتن المبحث الثالث معنى ا ل ق و ا ئ د والعظات المبحث السابع و ا ل أ خ ي ر الفوائد ا ل م س ت ف ا د ة من السير عند حلول الفتن ا ل م ض ل ة على قواعد اهل ا ل س ن ة هذه المباحث ح ا ا و ر ل م التي يتضمنها أ و ل محور كنا ح ق ي ق ة الفتنه ثانيا م ش ا ب ه ة الفتن للبلاء من حيث الاستعمال ثالثا ح ق ي ق ة الشبهات رابعا إ خ ب ا ر ه صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن خامسا الواجب عند ظهور الفتن سادسا معنى القواعد والعظات سابعا الفوائد التي نستفيدها إ ذ ا سرنا على القواعد التي ص ط ر ه ا العلماء رحمهم الله و تعالى ا ل ع ل م ا ء ا ل س ن ة عند حلول الفتن إ ذ ا مع أ و ل مبحث في أ و ل مشهور أ و ل مزحف ح ق ي ق ة الفتنه أ و تعريف الفتنه أ و ما هو المقصود بالفتنه وما معنى الفتنه أ و الفتن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أ و ل شرحه لكتاب الفتن من صحيح ا ل إ م ا م بخاري قال رحمه الله تعالى والفتن جمع فتنه والفتن ف ت ن جمع فتنة قال الراغب رحمه اصل ل ل ه أ الفتن وينقل عن ادخال ل قال الراغب أصل الفتن ر ا غ ب إ الذهب في النار لتظهر جودتهم من رداءته هذا هو ا ل أ ص ل اللغوي للفتن ة ف الفتن قال ا ل ر ا غ ب أ ص ل الفتن إ د خ ا ل الذهب في النار تظهر جودته من ردائته وهذا المعنى اللغوي يوافق المعنى الشرعي ل أ ن المعنى الشرعي أ ن الفتن والابتلاءات و ا ل م ح ل و ا ل إ ح ن هي اختبارات يختبر الله تبارك وتعالى بهالخلق ليظهر الصادق من الكاذب كما أ ن ن ا ندخل الذهب في النار ليظهر لنا ا ل ج و د ة من الرداء فهذا المعنى اللغوي يوافق المعنى اشراك ل إ ذ ا قرا ر ا غ ب أ ص ر الفتن ادخال الذهب في النار لتظهر جودته من ردائته ويستعمل في إ د خ ا ل ا ل إ ن س ا ن النار إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن النار نقول أ ن ه فتن ووقع في ماذا في ا ل ف ت ن ة ويستعمل في إ د خ ا ل ا ل إ ن س ا ن النار ويطلق على العذاب أ ي ل ف ظ ة الفتنه هذا يطلق على ماذا على العذاب كقوله تعالى ذوقوا فتنتكم ا فالمقصور هنا من الفتنه العذاب وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى الا في ا ل ف ت ن ة سقطوا ل الفتنة سقطوا وعلى أي تطلق كذلك على الاختبار ا في سقطو تعالى أي كقوله و َ ت َ ن َّ ا ك َ فتونا َُُ أي خ ت ب ر ن ا ك اختبار وفيما يدفع إلى الى إ ن ن الفتنة س ا أي تطلق لفظة ل ع ه ذ الانسان ا م م ع ن ى كذلك و ف ي يُدفع إلى إ من ش د ة ورخاء كذلك إ ذ ا دفع الانسان شيء من الرخاء يقال ف ت ن ة ل أ ن ا ل ف ت ن ة تطلق على الشده وعلى الرخاء. وفيما ع ل الرخاء ى و يدفع إ ل ى ا ل إ ن س ا ن من ش د ة ورخاء وفي ا ل ش د ة أ ظ ه ر م ع ن ا ه ا و أ ك ث ر ا س ت ع م ا ل قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه ة ذ ا دليل هذه ا ل آ ي ة دليل كما يقول العلماء على أ ن الخير ف ت ن ة كما أ ن الشر ف ت ن ة فالفتنه تطلق على الخير على ا ل ش د ة تطلق على ل ا خ ي ر تطلق على ل ا ر خ ا ء والشده ت ل على ق ة الشدة على الشدة على لكن ى الشر ل قال ه ن الحافظ ا نقرا عن الراغب وفي الشده اظهر معنى واكبر استعمال مش معنى بمعنى ان موضه الفتنه في الغالب تطلق على ماذا على الشر والشده و أ ك ث ر ما تستعمل ر ف ض ة الفتنه و ي ر ا د به ا ل ش د ة والشر قال وفي ا ل ش د ة أ ظ ه ر معنى اكثر استعمال قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه ومنه قوله تعالى وإن ك اي ن و ا ل ت ن أن يوقعونك في ب ل ي ة و ش د ة في صرفك عن العمل بما أ و ح ي إ ل ي ك أ ي إ ذ ا لبث على المرء فصارته أ ح د من ا ل ج ن أ و الاجر على ما أ و ح ى الله تبارك و ت ع ا ل ى ف ق د وقع في الفتنه اي يوقعونك في ب ل ي ة وشدت في صرفك عن العمل بما أ و ح ي إ ل ي ك وقال أ ي ض ا ايضا أي الفتنه تكون من ا ل أ ف ع ا ل ا ل ص ا د ر ة من الله و من العبد ف ت ن ه تكون أ ف ع ا ل قد تصدر من الله تبارك و تعالى و قد تصدر من العبد ا ل ف ت ن ة تكون من ا ل أ ف ع ا ل ا ل ص ا د ر ة من الله و من العبد كالبنيه و ا ل م ص ي ب ة والقتل والعذاب و ا ل م ع ص ي ة وغيرها من المكروهات فان إ ن ك ت من الله إذا كانت هذه هذه هذه البلال الرزايا من ص ا ئ م الله فهي إ ن كانت من على وجه ا ل ح ك م ة اي اذا فعل الله شيئا من ذلك هذا هو وجهه على وجه و إ ن م ا على وجه ا ل ح ك م ة والعدل ف إ ذ ا انتشر الفساد في ا ل أ ر ض يغتني الله تباركت على العباد بالمصائب و ا ل ز ل ا ز والكوارث هذا أ م ر من الله هذا على وجه الحكمه ة وسيأتي تفصيل ذ ه ايش ل ل م س أ ة أ ي الكلام المسألة على الحكمة عن هذه فهذه وجه إ وجه ا ل ح ك م ة في هذه ا ل م س أ ل ة لكي يرجع الناس إ ل ي ه وينتبه الناس ويستيقظوا من غفلتهم ف إ ذ ا كان ا ل أ م ر من الله فهو على وجه الحكمه ة فإذا كانت ا من ل ل سيئة على وجه الحكمة وان ج ه ل ح ك م ة و إ كانت من ا ل إ ن س ا ن بغير أ م ر الله تعالى فهي م ذ م و م ة فقد ذم الله ا ل إ ن س ا ن ب إ ي ق ا ع الفتنه إذا أوطع العبد ا أوطع ل ف ت وكان عياذا بالله ممن يشعلون الفتن ة أ و كان هو وقودا للفتنه ة ذ ا ذ ن ب ه الله سبحانه عز ا ل الله وذنب ع وجل هؤلاء كقوله تعالى والفتنة أشد من القتل من أشد هذا في معرض الذن ب في من يحدد الفتن ويشعلها أ و كان وقودا لها و ا ل ف ت ن ة أ ش د من القتل و ك ق و ل ه تعالي ان الذين فاتوا المؤمن والمؤمنات ا ل آ ي ا ت ثم قال بعد ذلك الحافظ بن حزب وقال غيره اي غير الراغب وقال غيره أ ص ل الفتنه ل ا خ ت ب ا ر وهذا المعنى معنى عام يشمل هذه ا ل أ م و ر التي ذكرت وهو المعنى الذي ينبغي أ ن يستقر ا ل آ ن ف ي ل ذ ه ا ل ن ا فهو معنى عام وقال غيره أ ص ل الفتنه ل ا خ ت ب ا ر ثم ت س ت ع م ل ت فيما أ خ ر ج ت ه ا ل م ح ن ة والاختبار إ ل ى المكروه ثم أ ط ل ق ت على كل مكروه أ و آ ي ل إ ل ي ه أطلقت على كل ك م ر و ه أو كل شيء يؤول إ ل ى المكروه ي ق و ل إ ل ى المكروه كالكفر و ا ل إ ث م والتحريق و ا ل ف ض ي ح ة والفتور وغير ذلك ن ف ه ذ هو المعنى العام قال وقال غيره أ ص ل ا ل ف ت ن ة الاختبار ثم استعملت فيما أ خ ر ج ت ه ا ل م ح ن ة والاختبار إذا ما يقل إنسان إلى ذلك ما المحنة والاختبار ذلك إلى المكروه بنعلم مر معنى يقل في يخرج أ ن أ ك ث ر ما تستعمل ل ف ظ ة ا ل ف ت ن ة فيما هو شديد وفي الشق قال أ ص ل ا ل ف ت ن ة الاختبار ثم استعملت فيما أ خ ر ج ه ا ل ف ت ن ة ا ل ا خ ت ب ا ر إ ل ى المكروه ثم اطلقت على كل مكروه و ايل اليه كالكفر و ا ل ا س م والتحريق و ا ل ف ض ي ح ة والفدور وغير ذلك هذا هو هذا الفتنة المبحث الأول عندنا العنوان هو معنى حقيقة القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات فلا بد انها ليست ق ة ا ل ن ة مش حقيقه ا ا ل المبحث الثاني قلنا إذ متابهة ف ت ن للبلاء من حيث الاستعمال إلى لفظة الفتنة ولفظة البلاء من ولفظة اختلفوا اللغة في وجود الترادف هل نقول أ ن لفظ الفتنه م ر ا د ف ة للبلاء ف ظ ا ل أ و لا هذا ا ل أ م ر مبني على الخلاف الحاصل عند اهل ل ل غ ن ا ترادف ا ك و ص ح ح ي من كولي أهل اللغه ة أ ن لا يوجد ترادف في الأصل نعم قد نقول بالترادف الاطلاح ترادف جاس يوجد في قد نعم من جهة اطلح العلماء على أ ن هذه ا ل ل ف ظ ة ترادف كذا لكن من ج ه ة اللغه لا على الصحيح ا ذ ن قولنا أ ن ا ل ف ت ن ة تشابه لفظه البلاء من حكم استعماله ذ ا من جهه ة إيش؟ يسطل الاصطلاح رحمه الله كما كتابه مفردات القرآن د م ش ا ب ه ة الفتنه للبلاء من حيث الاستعمال ت ط ل قال ف ت تطلق ن سيان ة البلاء قال رحمه الله وجعلت الفتنه كالبلاء وهذا يوافق ما مر معنا أ ن لفظه ا ل ف ت ن ة أ ك ث ر ما تستعمل في مال في الشر والشده قال وجعلت ا ل ف ت ن ة كالبلاء في أ ن ه م ا استعملان ف يدفع م ا ي إ ل ي ه ا ل إ ن س ا ن من ش د ة ورخاء وهما في ا ل ش د ة أ ظ ه ر معنى كذلك يقرر ما, ما ذكرنا قال وهما في ا ل ش د ة أ ظ ه ر و ا معنى إذن يقرر لنا أ ن ا ل ف ت ن ة استعمل البلاء في ا ل أ ص ل وكذلك من ج ه ة ك ث ر ة الاستعمال و أ ك ث ر استعمالا وقد ق ل فيهما ونبلوكم بالشر والخير ف ت ن ة وقالت ا ل ش د ة إ ن م ا نحن ف ت ن ة ثم قال و ا ل ف ت ن ة أ ش د من القتل ثم قال وقاتلهم حتى لا تكون ف ت ن ة وينظر هذا المعنى الذي ذكره الراغب رحمه الله في بصائر في كتاب بصائر ل و ي التمييز ل ل ف ي ر و ز أ ب ا د ي رحمه الله إ ذ ا كلام ا ل ر ا م يدل على أ ن نهضه ا ف ت ن ه تشابه نهضه البلاء من حيث الاستعمال ولذلك يطلق على البلاء انه ل ف ت ن ة قال الانباري أ ن ب ر رحمه ي الله ا ل ل ل أ ب ي ل ل ن ن ن و ا ا أ ب رحمه الله في كتابه الذي س م ى الزاهر قال رحمه الله البلاء م م ا ر س ة الحرب والاجتهاد فيها وبذل المجهود يقال لقي فلان العدو ف أ ب ل بلاء حسنا أ ي جاهد جهادا حسنا والبلاء أ ي ض ا النعمه ة الفتنة. الفتنة والبلاء ذ ا والبلاء ش ا ا ه د و ل ا ل ف ت ن ة الفتنة والبلاء الفتنة. واضح لهذا المبحث الثالث ا ل ح ق ي ق ة الشبهات قلنا في العنوان القواعد و ا ل ع ظ ا ر عند حلول الفتن والشبهات ايش المقصود بالشبهات اولا نقول ان الشبهات هي من جمله ة الفتن ش ب الفتن ت من م ج ة ا ل لكن افردتها في العنوان لاهميتها الفتن والشهوات فالواو هنا من باب عف الخاص على العام القواعد والعظات عند حلول الفتن والشهوات ب ا ل عطف الخاص ن مما يدخل في الفتن الشبهات ف ا ف ر د ت ه ا بالذكر لاهميتها لاهمية كما سيأتي بيانك اذن فينبغي ان يتقرر عندنا ان الشبهات هي من جمله الذكر لكي لا يقول قائل لماذا لم تدخل ش الشهوات الشهوات تدخل في مسمى الفتن فالفتن هناك شهوات وهناك شبهات لكن اثرت الشبهات بالذكر لاهميتها كما سئت ب ه ق ا ل ابن رحمه الله في إغاثة الله طيم في رحمه ف ك قال رحمه ابن ل ل تعالى وقد اختلفت ه ع وقد ا ا ا ر ت ل القيم س في معنى ا ل ل ل ب ا س في م ع ر ض ك ل ا م ي عن ن أ و ا ع ا ل ق ل و ب قال وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم و ا ل أ م ر الجامع لذلك أ ن ه الذي قد سلم من كل ش ه و ة تخالف أ م ر الله و ل ه ي ه امرت هذا الكلام ل أ ن ه فيه تعريف وحد جامع مانع ل ل ش ه و ة وللشبهه ايش معنى ا ل ش ه و ة هنا قال كل ما يخالف أ م ر الله و ل ه كل شيء خالف أ م ر الله تبارك وتعالى وخالف نهي ف ا و ش ش ه و ة من الشهوات قال رحمه الله وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم و ا ل أ م ر الجامع لذلك أ ن ه الذي قد سلم من كل ش ه و ة تخالف أ م ر الله ونهيه ومن كل ش ب ه ة تعارض خبره ة ف ش ب ة كل ما يعارض خبر الله وخبر رسوله عليه ف ي ؤ د ش ب ه ة قال ومن كل ش ب ه ة تعارض خبره فسلم اي القلب س ل ي م فسلم من ع ب و د ي ة ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن ايش معنى ا ل ش ع و ة كل ما خالف أ م ر الله أ و خالف نهي ر ه والشبهه كل ما عارض خبر الله تبارك وتعالى أ و عارض خبر رسوله صلى الله عليه وسلم وجماع الفتن الفتن كثيره, الفتن كثيرة. لكن على كثرتها ترجع إ ل ى فتن الشهوات او الى فتن الشبهات فتبين ن ك ر ل ك ع لنا ى كتابها اما من فتن ل ش ه و ان ت م ه ذ الشهوات ا ج جنس ن تكون من فتن س او ل ب ا لنا ان ت فتبين ل ش ه والشبهات هي اصول الفتن, هي أصول الفتن. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الله قال رحمه الله رحمه والفتن التي تعرض على القلوب هي أ س ب اسباب ب مرضها أي أ مرضها القلوب ذ ه ل التي تعرض عليها على ل ل ف ت تعرض ن ا ق وهي ب القلوب قال والفتن الذي على تعرض أسباب مرضها وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات ويؤكد ما ذ ك ر أ ن أ ص و ل الفتن شبهات شهوات كما اثبتنا وذكرنا أ ن ه تم التنصيص في العنوان على الشبهات وهذا من ا ل ك ما قطعت الخاص عن العام ويعطف الخاص عن العام لبيان الاهميه الخاصه ف إ ن ا ل ش ب ه أ ص ع ب و أ ق ت ل من, من ا ل ش ه و ة ولذلك أ ف ر ط ه ا بالذكر هذا من ج ه ة ا ل ش ب ه أ ص ع ب و أ ق ت ل من ا ل ش ه و ة ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ا ل ش ه و ة توجب فساد ا ل إ ر ا د ة والقصد إ ر ا د ت ك وقصدك ل ل أ م و ر اش الذي يفسده ا ل ش ر و ه لكن الشبهه توجب فساد العلم والاعتقاد والذي يوجب فساد العلم والاعتقاد هو أ ع ظ م خطر مما يوجب فساد ا ل إ ر ا د ة والقصد فتبين بذلك أ ن الشبهه اعظم خطرا من الشاه ولذلك كانت جنس البدع أ ح ب إ ل ى إ ب ل ي س من جنس ا ل م ع ا ص ل أ ن البدع من ج م ل ة إيش من جملة الشبهات تفرج ا ل أ م و ر ر د ق ي ق ة تحتاج إ ل ى ا ص ر ا ء كما مر معنا ا ب س ي س في البدع أ م و ر د ق ي ق ة م ن ه ج ي ة احتاج إ ل ى د ق أ ن ا مره ة مره ان شاء الله تبارك وتعالى نتطرق إ ل ى بعض السلسلات ا ل م ن ه ج ي ة لكي يتضح المنهج نحن ن ل ه ج بالمنهج ولا نفهم شيئا في المنهج هذه القواعد من ج م ل ة ما يسمى بالمنهج عن ه السنه اذا تبين لنا خطوره ة ا ل ت ق ر خطورة ي ط ش ب ه ة عن الشهوه وفي كل من ا ل خطا قال ابن القيم رحمه الله في إ غ ا ث ة الله فانت ذلك قال والفتن التي تعرض على القلوب هي أ س ب ا ب مرضها وهي فتن الشهوات فتن الشبهات فتن الغي والضلال الغي له تعلق بماذا ش ه و ة وفتن ا ا بماذا قال ل ل ل لو تعلق وهي شبه إذن قال وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات فتن الغيب والضلال ش ه و ة ش ب ه فتن المعاصي والبدع ش ه و ة ش ب ه فتن الظلم والجهل ا ل ظ ل م ش ه و ة ا ل ج ه ل ش ب ه فالشهوه ة ورديش و ش الظلم ا ل ب توردش ي الجهل فلما كثر في عصرنا الظلم والجهل هذا ناتج عن انتشار فتنه ة ش ب الشبهه قالوا و قالوا و ا ت فِتَنُ ا ل والشهوات الغي البلم والجهد. فالاولى و ل المعاطب ا ا فذن الغلم والجهل ا و أ توجب فساد القصد و ا ل إ ر ا د ة و ا ل ث ا ن ي ة توجب فساد العلم والاعتقاد الاعتقاد ثاسد بالشباب ولذلك قد يأتي آسف ويقول لك يأتي قد يصبح آسف أ ن ت م تنكرون على أ ه ل البدع ولا تنكرون على كذا وكذا وكذا وكذا من الشهوات والفواحش ا ل م ن ت ش ر ة أ وان ل هذا غير صحيح كان ر على ل أ م ر و إ كان قد نغلب جانب الانكار على أ ه ل البدع أ و م ن ك ن البدع عموما على أ ب و ا ب الشهوات في أ ح و ا ل م ع ي ن ة و في أ و ق ا ت م ع ي ن ة من أ ي باب من هذا ا لان ب ب ل أ الشبه توجب فتاه الاعتقاد والعلم بخلاف الشهوات لكن الذي ما عنده هذا ا ل أ ص ل العلمي ما ي ظ ه ر له ثم يرتب على ذلك مداهنة وأنتم كذا كذا لكن عند وعند ن تدائنون وتدائنون وتدائنون لكن ت م كذا كذا الامتحان ن ل بالعلم يكرم المرء ويهان ا ل إ ذ ن قال ر ح ابن القيم و الفتن التي تعرض على القلوب هي أ س ب ا ب مرضها وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات فتن الغي والضلال فتن المعاصي والبدع فتن الظلم والجهل ف ا ل أ و ل ى توجب فساد القصد و ا ل إ ر ا د ة و ا ل ث ا ن ي ة توجب فساد العلم والاعتقاد إ ذ ا الوجه ا ل أ و ل الذي من أ ج ل ه تم التلصيص على الشبهات دون الشهوات أ ن ا ل ش ب ه ة توجب فساد العلم والاعتقاد بخلاف ا ل ش ه و ة ف إ ن ه ا توجب فساد ا ل إ ر ا د ة والقصد الشهوه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار ا ل س ع ا ل ه في كتابه العظيم مفتاح دار ا ل س ع ا ل ه قال رحمه الله القلب يعترضه مرضان يتوالدان عليه إ ذ ا استحكما فيه كان هلاكه وموته أ ي القلب وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات هذان أ ص ل داء الخلق أ د ع أ ك ما مر معنا على أ ن الفتن و ص و ل ه ا الشهوات والشبهات قال رحمه الله هذان رحمه الشهوات الشبهات أ ص ل داء الخلق إ ل ا من عافاه الله و قال د ذكر ل ه ت ع ابن ل قال ى ا ا ل ق ي ب وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه اما و أ ت ل ه مرض ا هذا ا ا للقلب ل هو ش قال رحمه الله رحمه أما م الشبهات و ه و أ ص ع ب ه م ا و أ ق ت ل ه م ا للقلب في قوله تعالى في حق المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والجابرون ماذا ما أ ر ا د الله بهذا مثلا وقال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان ف ت ن ة للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم فهذه ث ل ا ث ة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهات ثم و أ م ا مرض ا ل ش ه و ة في قوله تعالى يا ر س ا ء النبي ل ف ت ن ك أ ح د من النساء إ ن ا ت ق ي ت ن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إ ل ى آ خ ر كلامه رحمه الله شاهد من قوله ومن كلام هذا ه لما قال أ م ا مرض الشبهات فهو أ ص ع ب ه م ا و أ ق ت ل ه م ا للقلب هذا وجه التنصيص على الشبهات دون ا ل ش ه و ة ت والا ف إ ن ا ل ش ه و ة الخلوفي عموم الفتنه والفتن تبين ن إذن ا عظم و خ ط و ر ة مرض الشبهه وهذا الرفض يدل على هذا المعنى يدل يدل على الخطورة الشبهة والاشتباه هذا اللغض ذاته يدل على هذا خطورة الشبهة ذاته بحل مرض الشبهات ل أ ن ا ل ش ه و ة يقف عند ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا وقع ا ل إ ن س ا ن في ش ه و ة ي ع ل م أ ن ه وقع في ش ه و ة ق د يزول وقد لا قد يكاد لكن ا ل ش ه لكن ل ا ش ب ه ة قد تشتبه على المرء على صاحبها ولذلك سميت شبهات ف... فهذا ه ذ الاشتباه ا هو وجه خ ط و ر ة مرض الشبهات انه يحصل من هذا المرض اشتباه اشتبه ا ن الله هذا هذا حقا ش ت ب ا ه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و ر ض ا ه وهو يخبر عن حصول وحلول هذه الشبهات و ستكون في آ خ ر الزواج انها ستكون أ م و ر مشتبهات تشتبه على أكثر الناس. تشتبه على اكثر ل على ن ا س تشتبه أ الناس ولا تشتبه محمد الله ولا تشتبه على من عنده علم ل أ ن علاج ا ل ش ه و ا ت والعلم والحق واليقين وعلاج السهوات صبر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه إ ن ه ا ستكون أ م و ر مشتبهات فعليكم بالتؤذى ف إ ن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أ ن يكون ر أ س ا في الضلاله بن مسعود فعليكم بتؤذى عند حلول شبهات فان إ ن ل ل ر ج ي ك و الرجل خ ي هذا خير له يكون زنب لا قال ا خير يكون يكون رأس ر له ل زنب فإن يكون تابعا في الخير خير من أ ن يكون ر أ س ا في الضلاله وهذا الكلام لعبد الله بن مسعود يقبل د ل على ل أن ا إ ا على الانسان م ت ش ب ه ا ت د و التأذى ا يقبل ل تأذى يعني ن إ بالاستعجال بل تجد ا ل ل ه يرمي نفسه في الفتن ا ل م ض ل ة ويرمي نفسه في الشبهات بدعوى أ ن هكذا ينبغي أ ن تكون الدعوه ة و ذ هذه هذا ا الباطن المسألة النبي عليه السلام والحديث في الصحيحة قال عليه السلام الأرض الدين من تقوم قائمة الأمر عن إن أبطل عليه عليه لا له وفي تقرير في أي فقد هذا صح يعني إن لا ياتي أ ت ي ب ل ل لا م غ ا ب ة ي أ ب ا ل م غ ا ل ب ة وقد قال عليك فلا تتمنى لقاءه العدو نعم ا ل أ ص ل أ ن ن س ي ر في ا ل د ع و ة بسلام、وبأمان. واذا حصل البلاء نصبر لكن لا ن ل ج أ ابتداء الى إ ي ق ا ع الانفس في الفتن هذا لمنهج هذه مخالف السنفر المسألة كلام وسئة تقرير رضي مقصود عبد مسعود عنه بن على ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ق ب ل على الشبهات دون سؤاله ل والضلال ا ك فان الرجل يكون متابعا في الخير خير من أ ن يكون راسا أ س في الضلال ر أ في, في الضلال قال ابن مطيم رحمه الله لأن هذا الكلام يدل على خطورة الشبهات كلاماً لأن يدل على لله يدل على من مطيم رحمه خطورة خطورة مسعود الشبهات. وكنا اللفظ في حدي الذي يدل على ذلك ل أ ن هذا المرض يشتبه على كثير من الناس قال ابن القيم رحمه الله في إ غ ا ث ة اللهفات قال رحمه الله قال حذيفه رضي الله عنه قال رسول والسلام الله عليه الصلاة、والسلام. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي أعوى قلب اشرمها نكتت اي يتشرب الفتنه وسياتي كيف عندما ت كيف ل القواعد م عن ك نتعامل مع الشبهات شبهه ينبغي أ تمر ي ان تعرف انها شبهه وتدعها تمر كما أ و ص ى بذلك شيخ ا ل إ س ل ا م م ن ت ي م ي ة ووصى بذلك لتلميذه و ن ص ع ه بذلك كما س ي أ ت ي معنا هذا إ ن شاء الله تبارك وتعالى قال عزيفه رضي الله عنه قال رسول والسلام الله عليه الصلاة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا ف أ ي قلب أ ش ر ب ه ا نكتت فيه ن ك ت ة سوداء و أ ي قلب أ ن ك ر ه ا ايش م ع ن ى أ ن ك ر ه ا بمعنى سبق العلم بها فهمتم ثم حصل ايش قال إ م ا أ ن تعلم أ ن شبها بالعلم الذي عندك أ ن تعلم ذلك بكلام العلماء الذين رفقوا في العلم وشابت ل ح ا ل و في العلم داع كم ن ا ل ر ع ا ء وداع كم ن ا ل ر و ي ض ة وسيتي كذلك ا ل ك ل ا م المسألة عن هذه ي الكلام المسألة عن هذه المسألة. وأي قلب أ ن ك ر ه ا نكتت فيه ن ك ت ة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أ س و د م ر ب ا د ا أ ي تاما في السواد كالكوز مجخيا أ و م د خ ي ا ض ب ا ن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هل ا شتبه هل ا شتبه ما يصير ا ل إ ن س ا ن بسبب تشربه لفتن تختلف عنده الاوراق أ و ر ق تختلف ل عنده ا أ قال ل اي عيب معروفا ولا ينكر منكرا إ ل ا م ا أ ش ر ب من هواء وقلب أ ب ي ض فلا تضره فتنه ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض والحدود في مسلم قال ابن القيم تعليقا قال ابن القيم رحمه ا ل ل ه ا فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا وقسم القلوب عند عرضها عليها أي على الشبهات وعلى الفتن عموما إ ل ى قسمين قلب اذا عرضت عليه فتنه اشربها كما يشرب الاسفنج الماء فتنكت فيه نكته سوداء, سوداء فلا يزال يشرب كل فتنه يعرض عليه حتى يسود وينتكس وهو معنى قولي كالكوز مدخيا أ ي مكبوبا منكوسا ف إ ذ ا اسود أي القلب و انتكس عرض له من هاتين ا ل آ ف ت ي ن مرضان خطيران متراميان به إ ل ى الهلاك كما قال عبد ا ل ل الضلال و ا ل ه ل ا ك أ ح د ه م ا اشتباه المعروف اشتباه ا ل م عليه ر و ف ع بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا و ا ل س ن ة بدعه و ا ل ب د ع ة س ن ة والحق ب ا ط ل ة والباطل حقا والثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول عليه السلام وانقياده للهوى واتباعه ل له انتهى السلامه الله إذا الاتباع بالمنكر ولن يكون اشتباه استحكم عليه هذا المرض حتى لديه رحمه كما المعروف معروفا منكر حقيقة بدعة والبدعة خالد عليه والسنة يعلك عليه يعتقل المعروف والمنكر فلا المرض وحق ا ل باطل ا ل ب ا ط ل حقا وهكذا د و ا ل ر ه اشتباه المبحث الرابع اذا فهمنا ح ق ي ق ة إ ي ش الشبهات كل ما عرض خبره الله ي تبارك وتعالى وخبر رسوله ثم بينا خطوره ذلك و ح ق ي ق ة الشبهات اي ش ا ه ل ء اشتباه الشيء, اشتباه الشيء. المبحث, الرابع. المبحث الاول ح ق ي ق ة الفتنه المبحث الثاني مشابهه فتن البلاء من حيث الاستعمال ث ا ل ث ح ق ي ق ة الشبهات الرابع إ خ ذ ا ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بظهور الفتن هذه الفتن. قد أي نحن أو أي نحن فيها الفتن قلت فتة نحن قد أي نقول قد أكبر ا ل ن ب ح ل ل الفتن و أ ب ر عليه بظهوري الفتن أ و ل ا نقول في هذا المبحث ما المقصود بالفتن هنا ه الفتن التي هي خير أ و الشر ت ي هي شر؟ كما مر معنا بيانو ان هذا اكثر استعماله ولذلك يخطئ من يقول في دعائه نعوذ بالله من الفتن هذا ا ل إ ط ل ا ق غير صحيح نعم ورد في بعض ا ل أ ح ا د ي ث لكن السياق يقيم أ ن المقصود ب ا ل ف ت ن الفتن ا ل م ض ل ة هل يمكن أ ن نتعوذ من الخير إ ذ ا قلت ن ع و د بالله من, من الفتنه ما هو خير. ونبلوكم خير و بالشر والخير فتنه ة فلا ت تتعوذ ك و ن مما لا من الخير ا ل ف بد أ ن ندقق في ا ل أ ع ي في ة ا ل أ د ع ي ة لابد ندقق أن في ذ ل كقول ك بعض الخطباء اللهم ابرم لهذه ا ل أ م ة أ م ر ر ش د يعز فيه اهل ض ا ع ت ك ويذل فيه أ ه ل معصيتك أ ن ت أ و ل من ت ا ص ر من مين سلم من, من المعصيه تدعو على نفسك لذلك صحيح أ ن يقال كما ذكر العلماء ويعاق فيه أ ه ل أ ه ل م ع ص ي ه فلا بد أ ن ندقق المقصود لا بد أ ن ندقق في التدعيم فالمقصود الفتن هنا الفتن عندما نقول اخر ا ل ن ب ي ي ع ا ر ض ن بظهور الفتن أ ي الفتن ا ل م ض ل ة والذي يكون تعود نعوذ بالله من سوء الفتن وسيت البخاري الكلام عن التعوذ ف ن وصلية من الفتن نفصل فيه ان شاء الله تبارك وتعالى هذه إ ش ا ر ة الافضل ح د ي في البخاري وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رواه بن جريب بنحوه بن بنحوه قال عبد الله بن مسعود تفسيره تفسير رواه وذكره وذكره الطمر كثير ا في في كذلك قال ي في م إ ا لا ه ذ اللحن ا ذ يقولن الضرب ا الله ل عبد ع بن م س د ا ي ق و ل أ ح د ك م اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من ا ل ف ت ن ة فانه ليس منكم احد إ ل ا وهو مشتمل على فتنه يشير إ ل ى الخير ليس منكم احد إ ل ا وهو مشتمل على فتنه لان الله تعالى يقول انما اموالكم واولادكم فتنه تتعوج من الاولاد هكذا انت من اخطاتنا فتتعوج من شرهم ثم قال عبدالله مسعود ف أ ي ك م استعاذ فليستعذ بالله تعالى من معضلات الفتن من معضلات الفتن واضح إذن عندما نقول ظهور الفتن اي الفتن المضله إ ذ ن أ خ ب ر نبينا صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر بظهور الفتن والفتن التي أ خ ب ر عنها قد وقعت وهذا يدل على ماذا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ما أ خ ب ر به من الفتن المضله وقع كثير منها هذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا في صحيح ا ل إ م ا م البخاري وفي غيره من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل و ي ن ق ى الشح وتظهر الفتن ويكفر الفتن الهرج قال و القتل الله عليه الصلاة. أيما هو ا ا ل ل ق القتل ك ف ر ه الدماء رسول الله صلى الله عليه ذ وسلم الفتن. بوب ّ البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه في كتاب الفتن فقال باب ظهور الفتن باب ظ ه وترجم ر ا ل ف ن و ت الحافظ ا بن كثير رحمه الله لهذا الحديث بوب ّ عليه في كتابه ا ل ن ه ا ي ة في الفتن و ا ل م ل ا ح ظ ب و ب على هذا الحديث ت ب و ي ب النتيء ف ق ا ل ا ل ح ا ف ظ ا بن كثير في ا ل ن ه ا ي ة في الفتن و ا ل م ل ا ح ظ قال رحمه الله إ ش ا ر ة ن ب و ي ة إ ل ى تغل غ ل الفتن في ا ل أ و س ا ط الاسلام ي ة قال ابن كثير رحمه الله في ا ل ن ه ا ي ة في الفتن والملاحم قال إ ش ا ر ة ا ل ن ب و ي ة إ ل ى تغلغل الفتن في ا ل أ و س ا ط ا ل إ س ل ا م ي ة هذا ما ترجم به الحافظ بن كثير على هذا الحديث في ا ل ن ه ا ي ة في الفتن والملاحم قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري و ه و ي ص ر ح هذا الحديث قال قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتظهر الفتن قال فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاثم بها والله المستعان الى أ ن قال نقلا عن ابن أ ب ي ج م ر ة ا ل أ ن د ل س ي أ ن ه قال قال أ ب و ج م ر ة أ و ابن أ ب ج م ر ة قال و أ م ا ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر في أ م ر الدين اما من جهه ا ل ش ع و ة واما من جهه الشبهات قال و أ م ا ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر في أ م ر الدين اما في أ ص و ل ه أ و فروعه او هما معا قال الشيخ محمد بن صالح السيمين ر ح م ة الله عليه في كتابه الضياء ل ا م ع قال رحمه الله واخباره إ خ ب ر ظهور ه الله عليه وسلم هنا صلى وسلم الفتن إلى الحديث شار قال عن و صلى الله عليه وسلم هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنيا ا ا ل د مقصود ن فتن ي الفتنه ت تترتب ي عن حصول في الدنيا ناتجه عن ماذا عن ف ت ن ة في الدين فهي الاصل وهي ا ل م ق ص و د ة في الحريق اصاله ل قال واخباره صلى الله عليه وسلم هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنيا و أ م ا فتن الدين فكل ما يصد عن ا ل إ ي م ا ن بالله والقيام ب أ م ر ه واتباع هدي نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من العقائد الفاسده ة والافكار ن في ل العقائد د ا ا س د ة و ل أ ا ل ه د ا م ة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة ب ا لانتضح ش ت بالشهوات ا واللذائد المحرمة ل وأما ف الدنيا فما ا يحصل ل من ق ل والخوف والسلب والنهب إلى كلام الله آخر رحمه ت لنا من كلام الشيخ رحمه الله عليه معنى ظهور الفتن نعيد الكلام قال رحمه الله و إ خ ب ا ر ه عليه السلام هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين وعن ا الدين الصلاه ي والقيام م ا ن بالله هدي والسلام من ا والسلوك م وعني بالاشتغال بالشهوات واللذائذ ا ل م ح ر م ة و أ م ا فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب ر وظهور الفتن كان ل أ ج ل الامتحان والاختبار امتحان العباد كانت إ ر ا د ة الله في ظهور الفتن من أ ج ل ماذا من أ ج ل ا خ ت ب ا ر ومن أ ج ل الامتحان قال الله عز وجل الاسلام مين أ ح س ب الناس أ ن يطرقوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا ل ذ ي ن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ا ل ك ذ ب ي ن ففي ظهور الجبل ا ت ح ا ن للخلق ا خ ت ب ا ر ليظهر الصادق من الكاذب فاحذر ان تعتقد عدم لحوق ا ل ف ت ن ة بك مع أ ن ك ت د ع ي ف المال قال تعالى ا ل ف لاميم أ ح د ا ل ن ا س أ ن يدركوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا ل ذ ي ن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال ا ل ع ل ا م ة بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تسير الكريم الرحمن وهو يفسر هذه الايه قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن تمام حكمته و أ ن حكمته لا ت ق ف ض ي ان كل من قال إ ن ه مؤمن وادعى لنفسه ا ل إ ي م ا ن أ ن يبقوا في ح ا ل ة يسلمون فيها من الفتن و ا ل ن ح ن ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم ايمانهم وفروعه أ ي م ن د ع ا ل إ ي م ا ن قال أ ن ا موميت لا بد من الفتنه نعم قد تعرض للمرء خ ف ي ف ة ليست ش د ي د ة إ ذ ا أ ك ث ر المرء من هذا الدعاء اللهم إ ن ا ن س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة في الدنيا و ا ل ا خ ر ة كما كان يكسر النبي عليه الصلاه س ل ا م ن هذا الدعاء وقد ق ر ر هذا ا ل أ م ر ا ل إ م ا م ابن جوزي عليه ا ل خ ن ص ي ت ي الكلام عن هذه المساله القواعد ان شاء الله هو لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من ا ل م ب ط ل ولكن سنته تعالى وعادته في ا ل أ و ل ي ن وفي هذه ا ل أ م ة أ ن يبدليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقد واداله إ د ل ل ة ا أ ع ء ع ي م الاعداء ل أ عليهم تكالب الأعداء عليهم وإدالة في بعض ا ل أ ح ي ا ن هذا قيد مهم ل أ ن هذا التكاليف لا يدوم على ا ل أ م ه الاسلاميه أ ابدا ل ن و س ي أ ت ي تقرير هذه ا ل م س أ ل ة من كلام ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله تعالى في إ ع ل ا م الموقعين لما ذكر عليه ر ح م ة الله نصره اهل الباطل عن اهل الباطل الحق يكون عرضا يكون عرضاً. سيأتي الكلام إن عرضا عن شاء الله عن هذا、بقى. قال ذلك و م ج ا ه د ا ل أ ع د ا ء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إ ل ى فتن الشبهات ا ل م ع ا ر ض ة ل ل ع ق ي د ة والشهوات المعارضه ة للإرادة كلام ن ف س ا للاراده ذ ذكره ي ابن ا على أن الشبهة توجب ف س الاحتقاد والعرف ل و ش و توجب والقفل وقرر الشهوات فساد الإرادة أصول الفتن التي ا ل ترجع كلها إ ل ى ف ت ن ة الشبهات ا ل م ع ا ر ض ة ل ل ع ق ي د ة والشهوات ا ل م ع ا ر ض ة للدراسه ثم قال فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إ ي م ا ن ه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات ا ل م و ج ب ة و ا ل د ا ع ي ة إ ل ى المعاصي والذنوب أ و ا ص ص ا ر ف ه عما أ م ر الله به ورسوله على يعمل بمقتضى ا ل إ ي م ا ن ويجاهد شهوته دل ذلك على صدق إ ي م ا ن ه وصحته ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا وعند اعتراض الشهوات تصرفه إ ل ى المعاصي و ت ص ر ف ه عن الواجبات دل ذلك على عدم ص ح ة إ ي م ا ن ه وصدقه أ ي ص ح ة الكمال و ا ل ن ا ت في هذا المقام درجات لا يحصيها إ ل ا الله فمستقل ومستكثر ف ن س أ ل الله تعالى أ ن ن ث ب ت ن ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة و ن ث ب ت قلوبنا على دينه فالابتلاء والامتحان, والامتحان للنفوس ب م ن ز ل ة الكير يخرج خبثها وطيبها ذ ا كلامه رحمه الله تعالى في تفسيري قول الله لام الناس يتركوا قول وجل ألف ل رحمه مين تسخيره أحسب عز في ي ق و و أن أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد ه م ا يفتنون و ل فتنا ل قبل ذ ي ن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ه ي ن هنا ك ل كلام للإمام ك ا ن ا ل ق م رحمه الله تعالى في خصوص الاختبار والامتحان بالفتن لابن القيم كلام في خصوص هذا الأمر في خصوص الامتحان الاختبار والاختبار الله هذا تعالى بالفتن لابن بالفتن ا ت في في في ف خصوص خصوص خصوص ب في مفتاح دار السعال في ا ل الثاني أو في, إغاثة في, إغاثة في المجلد الثاني تكلم ر ح م الله عن الفتن وأن و تطلق ي ر الى بها كذا و ت ط ق ويراض بها كذا إ ل أ ن قال ورب الفتنه في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم بل يختتم صاحبه خلصا افتتان من ويراد ن ر ا ا بالامتحال ل ذ حصل معه بها كذلك ا ل ا م ت ح ا ل الذي حصل بها معه افتتان إلى إنما فإن الإنسان قال وتطلق الفتنة على أعم من ذلك القوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم قال ذلك وهذا عام في جميع الأولاد بولده لأنه ربما الله تعالى بسببه وتناول الحرام عصى أن أعم من فتنة وهذا عام ربما وقاع مفتوم في بعد جميع العظام ثم من في بسببه لأجله عصمه ثم ذكر قول عبد الله بن مسعود الذي مر معنا وقال ع ب د المسعود لا يقول لنا أ ح د ك م اللهم اني اعوذ بك من الفتن ف إ ن ليس أ ح د منكم إ ل ا هو مشتمم على فتنه ل أ ن الله تعالى يقول إ ن م ا اموالكم واولادكم فتنه ف أ ي ك م استعاد فليستعيذ بالله من م ا ل ل ت الفتن ومنه قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ل ل ا م ت ح ا د وهذا عامل والشاهد ل ا ت ل ا م ا هنا ا ا م قيم بن قضية رحمه ل ت ح ا د ما ذكره وقالوا بالقييم قبله قالوا منه قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض الفتنه وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعضهم لبعض. الله م بعضهم ت ح ن ب ع ض ا ل ي م ت ح ي الخلق بعضهم ببعض قال ابن القيم فامتحن الرسل بالمرسل إ ل ي ه م ودعوتهم الى الحق والصبر على اباه وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم هذا امتحان والمرسل إ ل ي ه م بالرسل ا ل أ ن ب ي ا ء م ت ف ب ا ل م ي ه م ب ا ل خ ط من جهه ما ذ ا لا بد أ ن يدعوهم إ ل ى الحق لا بد أ ن يصبروا على ا ل أ ل ى لا بد أ ن يتحملوا المشاق و هذا امتحان لا بد أ ن يحصل ا ل أ ذ ى من دعوته فهذا ا ل أ ذ ى يحتاج إ ل ى صبر فهو ح ق ي ق ة امتحان يستوجب من قصره ف ا ن ت ح ن المرسل ا إ ل ي ه م بالرسل ا ن ت ح ن الخرائط والناس بما والاقوام ن س بماذا ا و ل أ بماذا بانهم رسل هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم ام يفرن بهم ويردون ب عليهم ويقاتلونهم هذا امتحان وامتحن العلماء بالجهال ي ع ل م و ن ه و ي ف ض ح و ن ه ويصبرون على تعليمهم ونصحهم و إ ر ش ا د ه م ونوازم ذ ا ت وامتحن الجهال بالعلماء عكس هل يطيعونهم و ي ح ت ن و ن ب ه إ ذ ا الجاهل ينبغي عليه يتبع غرز العلماء هل ي ط ي ع و ن ويسدون ر به ه ا مقيد بماذا ان تتبعهم في الحق دو قال وامتحن الجهال ع ل م ا ء بالعلماء هل ي ط ي ع و ن ويسدون ر به وامتحن الملوك ب ا ل ر ع ي ة و ا ل ر ع ي ة بالملوك وامتحن ا ل أ غ ن ي ا ء بالفقراء والفقراء ب ا ل أ غ ن ي ا ء وامتحن الضعفاء ب ا ل أ ق و ي ا ء و ا ل أ خ و ي ا ء بالضعفاء والتابع ا والاتباع بالساده وامتحن المالك بمملوك ومملوكه به وامتحن الرجل ب م ر ا ه و م ر أ ت ه به وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين هذا امتحان تكالب ا ل أ ع د ا ء والكفار ه ا م ت ح ا ن ينظر الله تبارك ا كيف نتعامل مع هذه ا م ع ي د ي و ه ا ت وامتحن, بالمعروف بمن وامتحن المامورين آ ر ي ن ب ل ع ر ف بمن م ي أ بهم ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أ ت ب ا ع الرسل ف ت ن ة ل أ غ ن ي ا ئ ه م ورؤسائهم تنعوا من الإيمان بعد م ع ر ف ة بزك د الرسل وقالوا ل و ك ا ن خيرا ما س ب ق و ن إليه ه ؤ ل انؤمن ء وقالوا ل و ح أ ن لك واتبعك ا ل أ ر ج ل قال تعالى وكذلك ف س ن ا بعضهم ب ب ع ض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا ف إ ذ ا ر أ ى الشريف الرئيس المسكين المسكين الذليل قد سبقه إ ل ى ا ل إ ي م ا ن و م ت ا ب ع ة الرسول حمي و أ ن ف أ ن يسلم فيكون مثله وقال اسلم ف أ ك و ن أ ن ا وهذا الوضي على حد سواء قال كان الرجل ج ج ا كان ا ل الشريف ربما أ ر ا د ا ل إ س ل ا م فيمتنع منه ل أ ل ا يقال أ س ل م قبله من هو دونه فيقيم على كفره لئلا يكون المسلم السابقه عليه في الفضل ومن كون يقول ويقول القوي ويقول لبعضهم لما لم مثل وقال الكفار لن حتى نبتى مثل المبتلى مثل الناس فتنة أن أكن الغني بعض المعابة نبتى بفقراء الفقير الضعيف لا لا رسول هل هل كنت كنت الكفار المشركين المهاجرين ذر حتى نؤمن أودي مسعود لذلك وخباب وصهيب وأبي ك انظروا كفار ا طريق يقولون ن إ ل ى هؤلاء الذين تبعوا محمدا ع ل ى ا س ل ا م من موالينا و ا ر ا د ي ن ا قال تعالى إ ن ه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خ ي الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أ ن س و ك م ذكري وكنتم من منهم تضحكون إ ن ي جزيتهم اليوم بما صبروا أ ن ه م هم الفائدون ف أ خ ب ر سبحانه أ ن ه جزاهم على صبرهم كما قال, كما قال وجعلنا ب ع ض ه م لبعض فتنه أ ت ص ب ر و ن قال الزجاج أ ي أ ت ص ب ر و ن على البلاء فقد عرفتم ما وجد ا ل ص ا د ر و ن قلت قال ابن ق ي م قلت ق ر ر الله سبحانه الفتنه بالصبر ها هنا وفي ق و ل ه ثم إ ن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا فليس لمن قد ف د ن ب ف ت ن ة دواء مثل الصبغ ف إ ن صبر كانت ا ل ف ت ن ة م م ح ص ة له و م خ و ف ة من الذنوب كما يخلط ا ل ج ي ر خ د ث ا ل ز ه ب و ا ل ف ض ة فالفتنه ك ي ر القلوب ومحك ا ل إ ن م ا ن اختبار ا ن ت ح ا ن وبها يتبين الصادق من الكاذب قال تعالى ولقد فتنا ل ذ ي ن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فالفتنه قسمت الناس الى صادق وكاذب ومدمن ومنافق وطيب وخبيث فمن صبر عليها كانت رحمه في حقه ونجا بصبره من فتنه اعظم منها ومن لم يصبر عليها وقع في فتنه اشد منها هذا كلام ا ل إ م ا م بن القيم رحمه الله تعالى انتهينا من المبحث إيش؟ الرابح ثم ننتقل بعد ذلك في الى ح ص ة التي تاتي إن شاء الله إن إ شاء المبحث الخامس وهو الوادب ظهور قول قولي、هذا. وأستغفر ولكم هذا هذا الله الفتن القدر الله لي أعلم عند عند نتفي